خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا وبقوا على هذا الكفر واستمروا عليه إلى وفاتهم هؤلاء عليهم لعنة الله وهو طردهم من رحمته والملائكة تلعنهم وجميع الناس يلعنونه خالدين فيها أي لهم الدوام الأبدي السرمدي والمذكور قبله هو اللعن ولهذا قال بعض أهل العلم خالدين فيها أي اللعنه وفسره بعضهم بالنار لأن ذلك هو المعهود في القرآن إذا ذكر الخلود فإنما يكون بدار القرار إما الجنة وإما النار فحمله طوائف من أهل العلم على الخلود في النار وقالوا إن الضمير هنا يعود إلى غير مذكور لكنه معلوم السياق والضمير قد يعود على غير مذكور إذا كان ذلك معلوما لدى السامع كقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير يعود إلى ماذا أنزلناه هذه أول آية في السورة أنزلناه يعني القرآن ولم يكن له ذكر قبل ذلك فهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام العرب خالدين فيها والواقع أن بين القولين ملازمة فإن هؤلاء لهم اللعنة وهذه اللعنة تستتبع الخلود في فإن الله تبارك وتعالى إذا طردهم من رحمته فمعنى ذلك أنهم أبعد ما يكونون عن رحمته أو عن دار الرحمة وهي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء كما في الحديث القدسي فالقولان متلازمان ولا حاجة إلى الترجيح خالدين فيها اللعنة التي تستتبع دخول النار والبقاء والخلود فيها. يؤخذ من هذه الآية من الفوائد إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أن من كفر ولكن الله أدركه برحمته فامن فإن ذلك لا يكون مصيره من اللعن والخلود في النار. هذا بمفهوم المخالفة ومن هنا لا يستطيع المرء أن يحكم على أحد من الأحياء هكذا في حياته بجنة ولا نار إلا لمن حكم له الشارع لأن الأعمال بالخواتيم ولا ندري بماذا يختم لهذا لا ندري بماذا يختم له والعلماء تكلموا في الشهادة للمعين في الجنة أو النار لغير من شهد له الله ورسوله ولهم كلام في هذا معروف والذين منعوا من ذلك قالوا إنه يقال على سبيل العموم بأن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة وعلى كل حال المقصود أن الكفار الذين يستحقون اللعن والخلود في النار هم الذين ماتوا على الكفر وماتوا وهم كفر فهذه الآية مقيده للآيات الأخرى التي جاءت مطلقة في مصير الكفار من غير قيد بموتهم على الكفر فيكون ذلك مقيدا بهذا القيد والمطلق محمول على المقيد فكل ما جاء من بيان مصير الكفار أنه النار فهو مقيد بهذه الآية أنهم يموتون على الكفر يموتون على الكفر ويأخذ من هذه الآية أيضا أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعن الله تبارك وتعالى للعبد يكفي فما وجه ذكر لعن الملائكة والناس اجمعين بعض اهل العلم قال ان ذلك يقتضي ان هؤلاء قد عرفوا استحقاق اللعن لسوء عقائدهم واعمالهم وكفرهم ونحو ذلك فلا يشفع لهم شافع ولا يلتفت اليهم احد ولا يدافع عنهم احد ولا يقف معهم احد صلى الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس أجمعين فلا يرحمهم راحم فهذا لدى الجميع قد عرف أنهم أهل إجرام وكفر وفساد وإذا كان الرب تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين قد لعنهم فكيف الشأن بمن دونه إذا كان الله العظيم الأعظم فما الشأن بالخلق الذين إذا غضب الواحد منهم لربما ظلم من غضب عليه أو أساء إليه وتمنى لو أنه حاق به أشد العذاب ولعنه ونحو ذلك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذه الآية فيها تحذير من الإصرار على الضلال والانحراف والكفر عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لماذا كفروا وماتوا وهم كفار لا يترك العبد التوبة فهي نفس واحدة ولا يدري متى يوافي ولا يؤجل فقد تخترمه المنيه ثم بعد ذلك لا ينفعه الندم ويتمنى الرجعة فلا يتمكن ثم بعد ذلك تكون الخسارة الأبدية المحققة التي لا يمكن أن يحصل بعدها ربح ولا استدراك هناك في المستقبل الكبير المستقبل الحقيقي السعادة الحقيقية والشقاء الحقيقي وليست هذه الدنيا بحرها وبردها وعوارضها وأعراضها فكل ذلك يتقلب ويتحول ولكن هناك الفقد الحقيقي وهناك الفوز الحقيقي فيبادر العبد يبادر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة ويترك الإصرار وهذا أيضا يبين لنا مدى الحاجة إلى المزيد من بذل الجهد لتبليغ هذا الحق الذي انزله الله تبارك وتعالى لننقذ ما يمكن إنقاذه من النار ومن عذاب الله عز وجل فإن هؤلاء الكفار الذين يموتون على الكفر هؤلاء يلقون مصيرا هائلا مهما متعوا في هذه الحياة الدنيا فإن خروج نفس الواحد منهم يعني أن ذلك قد حوله إلى الشقاء الدائم الذي لا سعادة بعده لا يرى بعده روحا ولا راحة ولا نعيما ولا بردا ولا شرابا إلا حميما وعساقا فلذلك إذا أدركنا هذا المعنى أيها الأحبة إدراكا صحيحا فإن هذا يقتضي يستدعي أن نبذل كل جهد مستطاع لتبليغ الدين وأن نحمل رحمة للخلق من أجل أن ننقذهم من النار. يعني لا نتحدث مع الناس باستعلاء أو بطريقة تنفرهم من قبول الحق أو نتحدث بحديث من ظاهر اللسان دون أن يكون في القلب حرص وصدق في دعوه هؤلاء فلا يحصل القبول وإنما نكون جادين صادقين مخلصين نحب لهم الخير والنجاة من عذاب الله عز وجل فندعوهم من هذا المنطلق وهذا يكون أدعى للقبول والاستجابة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم بكل مستطاع سرا وجهارا مجتمعين ومتفرقين وكانوا ينصحون لهم غاية النصح ويمحضون لهم النصيحة ويصطقون في مشارهم ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يهون على النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث لشدة ما كان يجد ما كان يقول في حريقه ما شاني هؤلاء أنا أبلغ ثم بعد ذلك هم الذين يلاقون المصير ويتحملون النتائج لا كان يتألم لحال هؤلاء الناس فهكذا الداعية الصادق أيها الأحبة محب الخير للناس يشفق ولو وجد الناس مثل هذه المشاعر الصادقة لو وجدها المسلمون ووجدها الكفار لرأيت استجابة أكبر وأعظم مما نحن عليه اليوم الذي يحول بيننا وبين هذا أيها الأحبة أمور كثيرة تتعلق تارة بحظوظ النفس فنحن قد نعمل من أجل المال فكان إنسان موظفا في هذا المجال يتقاضى عليه وقد نعمل من أجل الشهرة وقد نعمل لتعزيز الذات أو قد نعمل من أجل كتابة تقرير في نهاية الشهر أو في نهاية السنة كم كلمة القناة وكم زيارة وكم محاضرة وكم من الأعمال والجهود التي بذلناها وقد نعمل من باب إبراء الذمة فقط من غير حرص فأنا ابرئ ذمتي لكن أسلم ما أسلم هذا لا يعنيني اهتدوا ما اهتدوا هذا لا يعنيني الخطيب يطبع الخطبة من الشبكة موقع من مواقع الخطب ثم يأتي ويقرأ هذه الخطبة على الناس تحلت قسم لأنه يشعر أن يوم الجمعة بالنسبة إليه هو تكليف عليه أن يلقيه عن كاهله فإذا ألقى هذه الخطبة استراح لكن الصادق هو الذي يعمل على هذه الخطبة من الجمعة إلى الجمعة يجمع أفكاره ويعيش مع الموضوع الذي يلقيه فهذا الذي ينتفع به الناس ويتأثرون بكلامه على كل حال نحن أمام أمر هائل كبير في المستقبل الذي ينتظر الخلق جميعا إما جنة وإما نار وما بين الإنسان وهذا إلا الموت ولا يدري في أي ساعة يموت ثم يصير إلى روح وراحة أو يصير إلى عذاب قد يقعدنا عن النهوض بهذه الدعوة على الوجه المطلوب أحيانا عدم اليقين ما عندنا يقين بهذه القضايا نعلمها ولكن لو كنا نتيقن حقيقة مثل هذا ونعرف قدر هذه القضية وهذا الدين الذي نحمله لصرنا نواصل العمل في الليل والنهار في تبليغه ونصح الخلق ودعوته وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الايه اولئك عليهم لعنه الله بدا بلعنه الله فهذا هو الاشد الاعظم والباقي تبع له فلعنته تبارك وتعالى هي التي تستتبع لعن الملائكه والناس اجمعين فلعن الله تبارك وتعالى لعبد من عباده لا شك ان وقعه واثره اعظم وبعد ذلك يأتي الملائكة لمنزلتهم وعلو مرتبتهم ثم بعد ذلك الناس يلعنونهم ولاحظ قوله والناس أجمعين فظاهره يدخل فيه أهل البر والفجور والله تبارك وتعالى أخبرنا عن ما يكون بين طوائف الكفار كلما دخلت أمة لعنت أختها صلى الله عليه وسلم كلما دخلت امه بعضهم يقول كلما دخلت امه لعنت أختها يعني لعنت الأم الأخرى وبعضهم يقول كلما دخل جيل من الكفار لعن الذي قبله باعتبار أنهم الذين وطئوا لهم ومهدوا الكفر وتلقوا عنهم هذه التعاليم وبعضهم يقول المقصود بذلك إذا دخلت أمة لعنت أختها أن الأتباع يلعنون المتبعين والكبراء الذين أضلوه وهذا كله وغيره مما يكون من لعن هؤلاء نسأل الله العافية بعضهم لبعض فالكافر يلعنه الكافر والله يقول اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسباب النجاة والخلاص لا يوجد أمل وماذا يغني عنهم التلاعن وماذا يغني عنهم الطلب والسؤال أن يضاعف العذاب لهؤلاء أو أولئك لا يغني عنهم لكن لا يجدون إلا هذا خالدين فيها خالدين فيها فقلنا إن ذلك يرجع إلى النار فهذا تفخيم لشأنها ولم يسبق لها ذكر فهذا يكفي في التهويل أو دلالة اللعن عليها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لكالذيكم إضافة أو سؤال يقول نسمع بإقامة الحجة على الكفار هل هذا المفهوم شرعي نجواب نعم فالله تبارك وتعالى لما أخبر عن بعث الرسل قال لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وذلك بإقامة الحج عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فهناك بلوغ الحجه وهناك قيام الحجه فإذا بلغته الحجه فهو بحاجة إلى أن يفهم هذه الحجة فلو بغير لغته بكلام لا يفهمه فهذا لا يكفي في إقامة الحجة عليه لكن لابد أن يفهم وهذا الفهم لا يشترط فيه كما قال أهل العلم أن يفهم كفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنه لكن الفهم الذي يصرح لمثله فهم الذي يصرح لمثله ففي هذا تقوم عليه الحجة هذا مفهوم صحيح إقامة الحجة على خلق نعم تفضل يقول ما الفرق بين اليقين والإيمان الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فهذه الشعب منها شعب قلبية يعني أعمال قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة وما إلى ذلك ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذا الإيمان يتفاوت بالقول والعمل يزيد بالطاعة وينقص الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فيتفاوت بما يقر في القلب وما يصدر عن الجوارح فاليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لما سأله جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة عالية بعضهم قال هما مرتبتان أن تعبد الله كأنك ترى هذا الأعلى فان لم تصل إلى هذه المرتبة فتذكر أنه يراك وبعضهم قال هي مرتبة واحدة عبر عنها بالعبارتين لكن لا شك إن هذا مرتبة مراتب اليقين إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير الآيات فهنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان محققا لليقين لكن أراد أن يرتقي من مرتبة في اليقين إلى مرتبة أعلى منها كله إيمان واليقين مراتب ثلاث فكان في مرتبة علم اليقين فأراد أن يصل إلى مرتبة فوقها وهي عين اليقين شاهد إحياء الموتى بعينه بعدما علمه وتيقله والمرتبة التي فوقها هي مرتبة حق اليقين كما ذكرت في بعض المناسبات نحن نعلم بالجنة فإذا كنا نتيقن ذلك فهذا علم اليقين فإذا رأينا الجنة فهذا عين اليقين فإذا دخلنا الجنة فذلك حق اليقين وهكذا فالإيمان قد يكون قويا قد يكون ضعيفا قد يكون بالقدر المنجي فالناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا كبيرا ومرتبة اليقين هي من أعلى مراتب الإيمان وهي التي تفضي بالعبد إلى الإحسان وهذه أمور كما قال علي رضي الله تعالى عنه في أمور نشاهدها يقول علي رضي الله عنه ما رأيت كالموت ما رأيت كالموت يعني الكل يعلمه يعلم أنه سيموت ما رأيت كالموت يعني شيء مدرك معلوم لدى الجميع ولكن إذا نظرت إلى العمل والاستعداد له ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت هذا كلام علي رضي الله عنه يعني باعتبار أن الكل يعلم أنه سيموت لكن انظرت إلى الحال والعمل والتنافس في الدنيا والأعمال السيئة ومعصية الله وظلم العباد كأنه إنسان ما ميت كأنه ما ميت يا القصور ويا ويتخذها توسع جدا في الدنيا وفي الأثاث والمتاع والرياش وما إلى ذلك كأنه سيخلد في هذه الحياة الدنيا طيب فضلها. يقول هل أهل الجنة مثل أهل النار كل ما دخلت أمة فرحوا بهم أو أثنوا عليهم كذا الله أخبر عن الشهداء أنهم يستبشرون بالذين لم يأتوا بعد من أخوانهم هذا في الشهاداء بنص القرآن هل البقية كذلك؟ لا أعلم نصاً ودليلاً في هذا لكن لا شك أن أهل الإيمان يفرحون بإخوانهم وما يتحقق لهم من الفوز الأكبر ويتحدثون على سرر متقابلين يقول بعضهم إني كان لي قرين يتحدثون عما كان في الدنيا ثم يبحث عن هذا القرين ويطلع في النار فيراه في سواء الجحيم الله أعلم طيب يقول الكافر الذي لم يسمع بالإسلام اصلا هؤلاء يقال لهم اهل الفترة والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهؤلاء يمتحنون في الاخره فمن اجتاز دخل الجنه ومن لم يجتاز دخل النار ويكون عندهم من الادراك ما يكون الواحد فيهم مهيا للقبول يعني مثل الدنيا يعني لا يقال مثلا والله نشاهد الحقائق إذن هو مستجيب على طول لا ليس كذلك فيمتحنون في الآخرة والله حكم عدل نعم كيف يقول هل يمكن أن يوجد أحد من أهل الفترة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجواب يقول لهم حكم أهل الفترة حكم أهل الفترة فهذا الإنسان ما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمتحن في الآخرة I'm to Allah.